قال انا منكم وجرون قالوا لا توجد ان نبشرك بغلام عليم قال ابشرتموني على امه الثني الكبر فبما تبشرون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 نا ارسلنا الى قوم مجرمين الا اله لوط ان لم ننجوهم ابمعين الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين فلن وما جاء للوطن آل المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون اسْرِ بِأَهْلِكَ بِطُوقٍ مِنَ اللَّّيْلِ وَاتَّبِعْ أَثَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَمُضِي حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْكَ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن تَدْعُ بِهَؤُلَاءِ قطع مصبح وجاء اهل المدينه يستبشرون قال ان هؤلاء ضيوف فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخونون وَأَنُؤَوَلَ أَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ